وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً، وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكثٍ ونزلناه تنزيلاً، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً،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 قِيِّمَ الَّلِي يُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَن لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا كِثِيرًا فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا